عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ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 والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعين شدادا وجعلنا سراجا وهاجا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 لا فيها احقابا لا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء انفاقا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 فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فذوقوا إلا عذابا إن للمتقين مفازا ان للمتقين مفازا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت قدمت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا